Book two. 16. Ситашар. Ситаташар. Пори року і погода. Фусулу сана уоттакс. Фусуле сана уатакс. Це пори року. هي فصول السنه هذه هي فصول السنه فصنا ليتو الربيع الصيف الربيع الصيف خريف و شتاء الخريف و الشتاء ليتو غارياتشه الصيف حار الصيف حار في ليتكو سويتيج سونس في الصيف تسطع الشمس في الصيف تسطع الشمس في ليتكو ماوخوتشي غولايمو في الصيف نحب ان نذهب للتنزه في الصيف نحب نذهب نتنزه زما холодنا الشتاء بارد الشتاء بارد في زمكو يضى سنيغ ابو يده дож في الشتاء تثلج او تمطر في الشتاء تثلج او تمطر в зиму ми охоче залишаємося вдома. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. холодно. الجو بارد. الجو بارد. pada дождь. إنها تمطر. إنها تمطر. فيتريانو. الجو عاصف. الجو عاصف. دافؤ. الجو دافئ. الجو دافئ. سونيчно. الجو مشمس. الجو مشمس. ياسنو. الجو صافا الجو صافا يكا سوهودني بوغودا كيف الطقس اليوم كيف الطقس اليوم سوهودني خولودنو اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد سوهودني تيبلو اليوم